والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اُہلین منو لو دن سور اؤل بھو اؤل اب میتھ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يَأْبَى الْفَتْحَ أَوْ أَمْرًا مِنْ عِنْدِي فَيَصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُ فِي أَمْفُسِهِمْ نَادِمِينَ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 پونگو ل هَذِهِ لَاتِعَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَهُ لَأِنَّ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ مسال ان کو م الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة لو نملین وهم زک ویت ولدین منوف بل نو یو لین منو ل تحید اللہ تذین کم ولب مینوین اتو پیت میبلی کم ول ک اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا إِلَّا ہوں آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ نَكْفُرْ فَاسِقُونَ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 أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا دَأُوكَ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ خَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الرب بَنُونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِ مُلِثْمًا وَأَكْلُهُمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ وُلِتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَذِيدُ نَفَرًا مِّنْهُمْ مَا عل میوک پو ی نو ول کوئی نئی نو إِلَى يَوْمِ ملک كُلَّمَا أُوقِدْنَا نَارًا لِّ الْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ و تل جیل مل عیل میروم مِنْ میم وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولَ بَلِّغْ مَا إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا ي قَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا ولا ما دینگ ضلع من رب بك طويانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا وصلوا سوی نام بل گی ولی مل مل سولیح پل گیم مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ قُلْ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ لا تَهُ أَمفُسُوم فَريقًا كَذذبُ وَفَر قَ وَحَاسِبُوا أَن لَّا تَكُونُوا فِي فِتْنَةٍ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنَ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 وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ مین لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وإن لم عما يقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ علس فِي رُونَه وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صد قطنی اُرچن بہین سند بین ل ملک نفا و سمیال اغل لا تغلو في فی غير الحق ولا کن کد قوم قد ضلوا من قبل سی كثيرا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 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمُ ذَلِكَ بِمَا عَصَهُ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يثنون عن منكر فاعلو لا بي سما يفعلون يَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله وَمَا لا اله الا هو اتخذوا اولياء ولكن كثير منهم فاسقون